حبك الحرف باسمك أنا حس يجرن سواد دم ودمك كون ينك كون بوسك كون حظك كون شمك كون ضمك كون حط لا صدرك بلك خديزي لهمك ناري ما تطفى ولا نارك طفت وعيني قبلك تبجذا عينك بجاد يا العزيز ما بعد عن بال لحظة. ما اقول انت بعدت وش لو نظلمك واهلو يذكرونك كبالي واهلو يذكرونك كبالي بين بوجه القلق لو جاب واسمك انت نغتظر حزاني يا حبيبتي